لا ترفعون أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 بَنَبَأٍ فَتَبِينُ أَن تُصِيبُ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ فَتُصْبِحُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِييَنِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِي كُم رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ ولكن الله حدب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم مكرره اليكم الكفر والفسوق وكرره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلًا من الله ونعما والله عليم حكيم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 لا يسفر قوم من قوم عسى خَيْرًا يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفزوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ